م و س و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا ع ل ا م س ؤ و ل ا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 ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما, وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله ن س ب ا و ص ه ر ا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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ر ي ا ا ت ن قرة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا س ل ن ا م ي ه